من جاوس دمها خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة لأنه لنصبح لا أن يكون حيضاً فإن, فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جمستها سيارة عطارة سيارة عطارة لا لا لا لا أصلاً فإن كان لها عادة قبل الاستهارة فلستها ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يم حبيب رضي الله عنها إن كث قدر ما كان تحبس فيه حيضة في ثم اغتسل وصدره موسيقى لم يكن لها عادة أو نسيتها فإن كان لها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 ثاني زيها كده طيب اا وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه اا كان باصل اا هنا الخصينه مختلفه يا حسين لا لا انا زال ما ليس الحي ايه مين اللي بيعمل سيريفه ع الطريقه ده السؤال الاستحاضة احنا طبعا عرفنا الحيد قبل ذلك انه دم طبيعي ينزل على في وقت تعتاده المرأة لا مسألة الحيد أو الضرب لكن الاستحاضة هذه حالة مرضية حالة مرضية بيحصل نجول دم على المرأة في غير وقت الحيد وقد يستمر هذا الدم عليها طول الشهر يعني هذا الدم يستغل عليها طول الشرق تحتاج إلى مراجعة الطبيبة في ذلك لأخذ علاجات ونحو ذلك من العلاجات الحديثة كالحقاً والدنيا ونحو ذلك. طيب، هذه المرأة التي نسأل عليها الثلاثة لها ثلاثة كانت هو هنا، إذا كانوا طبعاً على بعضهم وإحنا ما في فصلناهم أو أسلناهم إلى ثلاثة أكساً ما معنى الاستحاضة لاستحاضة لهم أن يسلم فرج المرأة بحيثه لا يمقطع عنها أبداً أو يمقطع عنها مدة تاسعة طبحانات المستحاضة الحالة الأولى إذا ذكر المصنف أن يكون لها عادة لحيد لحيد معلوم يعني المرأة ديك قبل أن يحصلها لحالة المرضية كان يأتيها الحيد اسبوع خمس ايام ست ايام سبعة ايام هي عرفة ان كل شهر بيعتيها الحيط لهذه المدة فاستمر معها الدم قعد عشر ايام قعد خمستاشر يوم قعد عشرين يوم بنزل عليها دم طيب قال اذا كان لها عادة قبل الاستحاضة تحتسب المرأة وقت حيطها المعلوم باعتبار ان هذا الوقت وفترة الحيط ثم تعتبر بقيه الشهر استحاضه اذا يقلها ان ياتيك الحيض كلام تقول خمسه ايام خلصت الكوس الخمسه طب بعد الخمسه ايام تختس طب تختس دم, دم مستمر نقول هذا دم الصحه واضح الكلام طيب ايه دليل حديث فاطمه عليه ايدي حبيش انها قالت اني استحاضت فانا اقدر دمه ما فقال لا ان ذلك عرق العرق اللي في روايه ثانيه اسمه عرق العازل وهو رقد من الشيبا كما ذكروا ولكن دع الصلاه قضر الايام التي كنت طحيضين فيه خمس ايام سته ايام سبع ايام حسب العدد بتاعي ثم اغتسل وصلي طب قدامي نازل او قدامي نازل طبعا بقى صوطه او نحو ذلك وتصرف وهي ايه ان شاء الله كيفيه اختسال او وصول الايه المستحاضه او اللي عذر بالاستحاضه دي حاله الاولى الحاله الثانيه ان لا يكون لها عاده لحيض معلوم قبل الاستحاضه ولكنها تستطيع ان تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضه يعني المراه دي بلغت مستحاضه يعني ما كانش لا عادة قبل ذلك لا هي لما بلغت حصل عبدها نزيد بدأ الدم ينزل عرضه فهي ما تضرش توع ما تعرفش هي توع الأدية أصل لكن هي قيضة تميز لأن دم الحيض يختلف عن دم باستحاب دم الحيض كما ذكر هنا دم أسود كبير رائحة وإذن قال يعرف أو يعرف يعرف عن نوريحة أم نوعرف المرأة تعرفه طيب المرأة هذه المرأة التي تستطيع التمييز بسموان مميزة تغرف تميز فهذه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم حيضة فإنه دم أسود يوعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر دم بقى أحمر دم جالك عادي مش دم ضورة فإذا كان الآخر فترضقي وصلي فإنما هو عب كنون والله فجي الحالة إيه؟ الحالة الثانية الحالة الثالثة ليس لها عاجل الثانية ماناش عاجل بس الثانية كانت تعرف تميز ده دي بقى كمان. ليس لها عاجل ولا تستطيع التمييز متعاش وليس لديها تمييز صالح للدام الاجتباه عليه مش عارفة مش متأكد او مجيه على صفات مطالبة مرت ليه اسود ومرت ليه احمر فهذه تعمل بغالب عدة النساء شوف مسأل أمها كيف طحيلت حضرت ليه شوف الأقرامين لها فتسير عد... فتصبح عدتها كعدة النساء حولها في مئة فمسلا سألت أقل... يعني قريباتها أمها أختها ونحن ذلك فقالوا بأن الحيض يأتي مثلا سبعة أيام فلسف أهياء تعمل بكام يبقى سبعة أيام آه لقبل النبي صلى الله عليه وسلم حين بنتجعش إنما هذه ركدة من ركدات الشيطان فتخيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسل حتى إذا رأيت أنك قط هرطي واستنقأتي فصد ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة يعني إذا اعتبر الدورة سبعة أيام بأطين ثلاثة وعشرين إذا اعتمدتوا باستهدئين باستهدئين باستهدئين طيب، دي بالنسبة لحالات المستحى يبقى دي حالات المرأة المستحى المسألة دي بتأكسر أحياناً باعدة مسائلتين إن أحياناً المرأة بيزل على أدم عندها إرهاق تعم في الرحم فبيزل على أدم، الدم ديش دم دور تروح للدكتورات والله ما ده فيه نزف في الرحم أو في مثلاً تعب في الرحم فالدم ده ينزل وبتبدأ توصل لها خؤاً أو نخوة ذاً فإن مرة بقت تسأل ديت هل أبعي الصلاة؟ الجوارب لا تبعي الصلاة لأن هذا دم بعيد عن دم إيه؟ عن دم الحياة، عن دم الدور لا إنتي ليكوا حكم إسمه حكم إيه؟ المستحاضة حكم إيه؟ المستحاضة طيب هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ المستحاضة دي هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة والصحيح جوازه جاد اغمارها الحائد يحرم جماعه وقال عم المستحاضة يجوز جماعه طبعاً لما نحمد رحمه الله يعني في بعض المسائل قلب الكراه لكن الصحيح أن المستحاضة يأتيها زوجه قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت يعني طبعا يحل لها الصلاة يبقى إذن يحل لها زوجه قال ابن حجر أي إذا جازت الصلاة فجواز الوقت أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمن الجنة وعن إكريمتها قالت كانت أم حبيبة تستحاضة فكان زوجها يقشاها قال القرطبي رحمه الله جمهور العلماء قال جنهور العلماء أن المستحاضة تصوم وتصلي وتقرأ أي تقرأ القرآن زوجها وقال مالك أمر أهل الفقه والعلم على هذا وإن كان دما كثير يعني حتى لو كان الدم ينزل على بكفر ده كله جائز اذا الصحابه حكموا حكم المراه الايه ها الحائض ولا الطاهره الطاهره المراه الطاهره اللي لسه عليها اي حيض ويجوز لها ايضا دخول المسجد ويختف المسجد ويجوز لها ممارسه العبادات بشكل عام فيجوز لها قصر الصلاه ودخول المسجد اذا انيط تجويزه طبعا يتتحفظ المرأة المستحاضة حتى لا تلوثة المسجد طيب كيف تتطهر المستحاضة للصلاة؟ المرأة المستحاضة هتصال إزاي؟ وهو ده ما أصل ناسي على طب فكيف تصلي؟ تتخيل أو تخيل طبعاً هي أول حاجة من الحاجة يعني هي مثلاً قلنا إلا تأخذ بحاجة من الأحوال الثلاثة الماضية فاول حاجه تعملها ان تختسل من الحيض إذا كان الحيض متصل مع الاستحاضه يبقى قد تختسل اول حاجه بنيه وصل من الحيض طيب بعد ذلك ودي له سرماده تفعل قال تخير المستحاضه من اجل الصلاه بين ثلاثه امور بين ثلاثه امور الامر الأول تتوضا لكل صلاه تتوضا لكل صلاه أي أنها لا تتوضأ قبل دخول موقع الصلاة ما تتوضأش قبل الأذان لا، لما تسمع أذان الظهر تدخل وتستنجي وتستذفر تستذفر يعني طبع خرقة أو, أو اللي بسموها في هذه الأيام اللارفوطة أو الحفاظة وتتوضأ نفعش هذه التتوضأ قبل الظهر ما تجيش قبل أذان الظهر تتوضأ لا، الكلام ليكون إنت بعد دخول الوقت بعد دخول إيه؟ إيه لا من آه بعد دخول الوقت الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصطحابة تدع الصلاة أيام أفطرائه أيام الحض يعني التي كانت تأهيد فيها ثم تغتسلوه وتتوضأ تغتسل طبعا يعني إيه من الحيطة وتتوضأ عند كل صلاة وتصمد صلاة إيبا دي أول حالة تخير فيها المستحاضة إن هي تتوضأ لكل صلاة لما يجي صلاة العصر تعمل نفس الكلام تستنجي وتتوضأ بعد دخول وقت دي توقف الصلاة الحالة الثانية أن تؤخر الظهر إلى قبل العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر وعصر وكذلك تؤخر المغرب إلى قبل العشاء. ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاد وتغتسل للصبح لأن الصبح لا يجمع شيء تغتسل للصبح وتصلي إذا تجمع بين الصلاطين بغسل بغسل إيه؟ واحد بغسل كل صلاطين <تصفيق> لماذا ثباثة؟ طبعاً هذه الاستحباب يعني الحالات اللي مخاربة ديت دي على وجه إيه؟ الاستحباب، هي مخاربة لها الحالات تريد أن تأخذ بالحالة الأولى فعلت إذا أردت أن تأخذ بالحالة الثانية فعلت يعني ممكن إمرأة يكون الحالة الثانية أيصاً لها في أيام الصيف أيام الصيف في أيام الصيف محتاج للإنسان يبرد جسمه بالماء فممكن يكون ده ايصب لنا لأنها تدخل تختاسل الأمر سهل لكن فيان الشتاء مثلا الأمر ايه؟ في صعودة في صعودة فممكن تأخذ بهذا مرة وبهذا ايه؟ مرة على حسب الايصب لك على حسب الايصب ايه؟ لا الدليل على الوقت الثانية والحنة الثانية حديث حينها الصالب قال لها وإن قويتي أو قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتبتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين النظر وتعجلين العشاء ثم تبتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلين وتبتسلين مع الفجر ففعلين وصومين انت ضبط على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليك حديث حسن الشهر في الروح وهذا ارجع الامرين الى يعني الحاله الثانيه خلت الجمع بغسل هذه الحاله هي الاعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى بمعنى ان كانت يسيره على المواه فهي اولى من كل الحالات هي اولى من شق هي الاولى لكن لازمنا نقول انها ايه مخيرة على حسب ايه الأيصر. على حسب ايه الأيصر. الحالة الثالثة، فكلمة أعجب القوانين بي أن هذا دول على أن هذا الحالة الأفضل الحالة الثالثة، لاتساله لكل صلاة، دي بقى حالة فيها ممكن مشابكة شوية عمار إنها تختسل لكل صلاة ما تنشيك نعوه أصابتين مع أصابتين لا، كل صلاة تختسل يعني الحالة الثالثة كانت هتحتاج إنها تختسل كم مرات ثلاث، ثلاث مرات مرة للفاجر، مرة, مرة, مرة, مرة, مرة ومرة للمدر المليء إلى شهر لأي الحالة الثانية تختسر كم مرة؟ خمس مرات تختسر خمس مرات الحديث عن عائشة أنه حبيبة استفيدة في سبع سنين يعني استمر بقى لأي الحالة سبع سنين ومدت سبع سنين طبعاً دايام دي لو الأمر دي استمر على موقف تيه طبعاً باستحميل شفا بيقصد يعني مسألت دواء إيه؟ أخذ إيه إما أخذ علاجات قوية في الحقيقة ونحن ذلك مكانش بيضطروا شيل الرحل بالكلية يعني بيضطروا يحصل عملية ده عملية شيل الرحل لسه الله يعني يعرف للنساء من هذا فأم حضورة رضي الله عنها الصعيدة تسابرسية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسلها فقال هذا عرق فكانت تختش لكل صلح متفق عليه واضح الكلام تختش لكل صلح اذا دخلنا الكلام في مساله ايه, إيه؟ وماذا تصنع الاستحاضه طبعا يدخل في باب الاستحاضه باب ما به عذر كسلس البول دي يعني لو ان واحد يعني طول لهذا النوع اضطر يعني يشعر دائماً، أو, أو, أو يحصل هذا فعلاً، مش مجرد إحساس أو وسواس، لا، إنه فعلاً ينزل منه قطرات باوي دائماً، أو إنه يحصل له انفلات ريك دائماً، بقل فيها تعم، فما بيطرش يمسي قضوه على طول، على طول بيحصل انفلات ريك، فحكم حكم مين؟ المسطحة، حكم حكم المسطحة، بعد أن له الحالات دية دي تنطلق عنه، ويسدك حتى عندك في المهد هنا بعد ما فكر الحالات بكلها قال وكذا يفعل كل من حدثوه دائم كل من حدثوه إيه؟ دائم كل من حدثوه دائم يعني سيسالة سيقول ولكلاته إيه؟ إيه هنا اكتب عندنا اكتب المهار السبيل اختار الرأي بحكمة وطء مستحافة لكن الصايغ كما قلنا جواز وقت المستحاضه قال ويحرم وقت المستحاضه لانه اذن في الفرض اشبه دم الحيض ولا كفاره يعني شبه فرق ايهه بين ايه الحيض يحرم وبين ما نسبتش ليه للكفاره قال لك لعدم ثبوت حكم الحيض فيه ولذلك عنه يباح عنه يعني ايه أحمد اللي ما أحب فيه الثاني عنه اللي أقول إيه؟ يباح وبقى المستحاب وده اللي أقول إيه؟ الصحيحة من الضعيفة؟ الصحيحة يجوز وبقى المستحاب وهو قول أكثر لأهل العلم وهو قول أكثر أهل ليه؟ بعد ذلك أكل فصل عندنا فصل النفاس فصل النفاس طبعاً في آخر الدرسة يفتح مجال لأن لو حد من الأخوات عامل سؤال في أحكام الحيد بصفة عامة يريد الأخوات العامل سؤالي يرسل وراءها لأن طبعاً ما بالحيد والنفاس؟ الباب ده ما للنساء يحصل فيه اضطربات كثيرة بالنسبة له النساء في مرأة في أمور وهي سهلة إذا سألت في ذاتك قال فصل في النفاس النفاس بدأوا من قوله والنفاس لا حد لأقل به وأكثره أربعون لأربعون يوما أولى معادل النفاس ما هو النفاس هو النفاس قال الشيء العثير رحمه الله النفاس دم يرقيه رحم بسبب الولاد إذن دم الحياة دم طبيعي يأتي عايز تمشي كل شهر لكن ده اللي السبب وهو ايه الولاده طب ده مش صحابه غير سبب مرض عرف المرض قال بسبب الولاده اما معها واما بعدها او قبلها بيومين او ثلاثه مع الطلق ده بيبقى نادر يعني خطة ان يحصل طلق ده يورج يومي بالطلق ده لا ما الطلق بيجي في الغالب في يعني ممكن لا تحس بالظهر يتولد بالليل اقوى انت لا ممكن تحس بواجع بآلة لكن قدم الطلق نفسه الطلق نفسه بيحصل في يوم يعني اخذ بالك لكن انا ممكن قبله بيومين ولا حاجة تحس بتاعك تشعر بتاعك ولذلك قال الشيء السيمتانية رحمه الله ما طره حين تشرع في الطلق فهو نفاس يبقى عشان يسمع الله بإيه؟ بالطلق أو المراد حس بالطلق ويفزل على الدم ولم يقيده بيومي أو ثلاثة ومراده طلق يعقبه بلاده وإلا فليس من نفاس يعني فرد السيدلية حاملها وفي شهرات تاسع وأبن ما تولد الأسبوع نزل على الدم ده دليفاس لا ده محله لا امال ده ايه ده المستحاضه غير الفساد تصلي اه تصلي تصوم ايوه بتصوم واخد الكلام ما يجيش واحد لك اصلحاني اللي هتولد بعد اربع يبقى دي نفاس يبقى ما تصلي بقى لا ما قلتليش نفاس النفاس شرط ان يكون ايه يا رب يا النفاس يكون مع الطلق مع الطرق في فرق بالطرق والقلم اللي, اللي بيبقى بالطرق طيب مدة النفاس ايه؟ اخلي النفاس ايه؟ ايه؟ طبعاً اللي مشهور عند النساء انه لو ما 40 يوم يعني ممكن واحدة من النساء تظهر قبل 40 يوم وهو ما تظهر نكملها يوم اخبار يقول لك لسه نفساء او ما يسمونه ايه؟ نفأ نفأ لسه يقول لك ده لسه نفس واخد بالك وتعب أربعين يوم ليه بس تعب يوم لي حتى لو قامت ما شاء الله ومارست حياتها وقولك لسه ليس أربعين يوم سلطة. لا مش شرق اه واخد بالك عنا عشان تأكل فلاك ممكن لكن الشاهد قال شهر سبب الله رحمه الله وأنه فسلا حد الأقل ممكن تولد واحد اسموع ينقطع الدم بعد اسموع ينقطع ايه؟ الدم السلامة طابرة في بحرص لا طالما طهرت لا حد اليقان ولا يكثر شمسان يقول ولا يكثر فنرق الدر أن امرأة امرأة الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحلائث فالحد أربعون فإنه مدهى الغارب جاءت به الأفر يبقى هنا الشيء سيبقى لك ان لا حد بالأخذ لو ولدت وعدت يومين او ثلاثة او اسبوع وانقطع الدم المطهرة ورأت القصة الضيضاء يبقى طهرة طيب انتظر بقى النفاس زاد اعرى على خمسين يوم اعرى على يوم العلوي اختلاهم ذلك الراجح انه طالما زاد عن اربعين فهذا ينتقل بأمن قلش نفاسه إذا وافق وقت الحيض فهو إيه؟ الحيض يعني افرد خلصنا بعين يوم وكان الوقت اللي انتهى في النفاس هو وقت الدورة طبعا في واحدة ممكن ما ينتهيش الدورة وهي بترضع يعني وترضع لا يأتيها إيه؟ الحيض لكن افرد أن هي بعد الأربعين يوم في وقت صادف وقت الحيض فنزل الدم على اليد يبقى دي اسمها ايه حيط في المؤشرات حيط مصطفى يبقى صحاب وفي دليل صحاب دي سمعنا احنا شيء هو طبعا الصدق الحديث الاول هو حديث مسلمه قالت كانت النفاس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يومه كده تبقى سنين 40 قال الترميزي ذكر الحديث وقد أجمع آن العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفسات تبع الصلاة أربعين يوم إلا أن طرق طهرة قبل ذلك ولو ما طرق طهرة قبل الأربعين في الثلاثين في العشرين في عشر تيام في, في, في اسبوع فإلا تختسم وتصالف ما استمرت فإذا رأت الدم بعد الأربعين زرعها بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدعي الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهة وبين يقول يسوفيان واسدول رب المبارك والشفعي وأحمد وإسحاق وإذا ما كانت إبقى إذا زارت على الأربعين يقول لها يختسر ويبقى وصمت إلا إذا كان وقت حيض فيعترض أنه إيه؟ يا طبعا الله مرحبا ولذلك ابن خدامة عن الكلام ابن خدامة طبعا أنا مش هسألك أقولك يعني لابدت تحفظ بها من دي قول ابن خدامة لا مش هقولك قال يا فلانو مم... لا انت مستقفاً لمسألة وتذكر أقولك مثلا إيه ما مردت النفاس تقول لها حد يا أقلم وأكثره أربعون يوماً وضع الكلام بسوء يمكن ليه الطالب ده حط حسن المصري ايه قال انها تبع الصلاه 50 يوما اذا لم ترطه ويوع عن اعطاء 60 يوم كل اللي صاير في الدخل بعد خلاف المسائل لكن صاير لعيد جماهير العلماء ان هو ايه 40 قال ابن قدامه رحمه الله فان زاد دم النفاس على 40 يوما فصادف عاده فلما صادف عادة إيه؟ الحيطة هو حيطه وإلا من صادف عادتان فهو إيه؟ فهو استحابة وأما أقل لمدة بينفاس فالصحيب عنه ليس لأقل حد فمدرات طهر صلت وأرجو ليكون كلام مفهوم كلام عضي اترك بقى وراي المزاقين يترك ايه؟ اه المثال ده ثاني مره يا ضابط هو اي مساله ما مفهوم نقول لك هو هيصلوا 40 ونصره دي هو هيصلوا 40 نقطه الكلام الكلام اللي عامل ده كلام مش في سنه تطور في الاساس كما تطور في الحيط قص البيضاء السائل الأبيض اللي ينزل بالمراحة فاليو أقل عندك وقت في المال أو في صفحة سابعين أنا عندك وقت صفحة في باب الحيض وانقطاع الدني بأن لا تطغير قطمة احتشف بها في زمن الحيضي وفي بابك يبقى دي الطهرة أقول لك القطمة اللي المرأة يعني طبعا عندها تفرج فتخرج القطمة ضيطة مفيش فها صغرة مفيش فها كورة يبقى انه هو تقصر بيه دي السايل ايه؟ ايه الأمر الحيض وطهر ايه برضو وطهر النفات طيب نرجع بقى ثاني افرض المرأة الحامل حصل لها صغطة حصل صغط الحامل ما تميتش فالدم اللي بيزل بقى. ممكن المرادية يعني يحصل السقاطة عند شهرين؟ يمكنوا واحدة تانية يحصلوا له سقاطة عند ثلاث شهور عند أربع بعد ثمث شهور بعد ست شهور يحصل سقاطة فالدم اللي نزل منها بعد السقاطة هل بيعتبر دم نفاس له حالة ايه حالات اللي بقى قولك؟ وطبعا قالت المرادة هنا عنده هوت في المهار ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان طيب إنت تبين في خلق إنسان قال لك وأقل ما تبين فيه 81 يوما وقالهم 13 طيب الصلاة عنك ورحمة 21 أخبرك إذا وضعت المرأة صقطا فهل الدم النازل الدم يكسر قال لا يثبت النفاس الا اذا وضعت ما يتبين فيه خلق انسان ما ده في خلق ايه انسان فلو وضعت قطره لم يتبين فيه خلق انسان ترى بعض راى ان دمها لا تبد دمه النفاس ولا تختلف ذلك او الامر عندهم فيما اسمع بقى الحلات دي وعايزك فيه ان كان الصبط قبل ال يوم يبقى لسه إيه؟ نطفة ولا علقة ولا مضغة؟ نطفة لسه نطفة لأن يكون مضغة أربعين وعلقة مثل ذلك أربعين ومضغة مثل ذلك خلاص كده؟ يبقى في الأربعين الأولى اسمه إيه؟ نطفة طيب حامل في شهر أو شهر ونصف وحصل صغير ألف فهذا الدم لا يحكم عليه لأنه دم ونفاس بل هو دم فساد فتغتسل وتصلي وقصون يبسيك بيقول لأيش إنها في نفاس لا الدم اللي يزل بعد الصلاة تضيوك أو بيسموه عملية تنظيف بيعملوه عملية إيه؟ تنظيف دي اسمه إيه؟ دم إيه؟ دم, دم, دم, دم, دم فساد طب يعني دم فساد؟ يعني تصنر ولا تصليش؟ صوم ثم مصوشي تصوم زي مش عارفه زي مش بس يعني بيقدم لي ده اخف طب الحاجه الثانيه بقى ان كان الصمت بعد 80 يوم عدى ال بقى 40 و 40 نقطه وايه وعلقة. الله عز وجل قال في القران بعد ذلك ايه مضغ مخلقه وقال يبقى هيدخل بعد الاربعين التانية ثم مرحلة ايه؟ المطهر تعبون؟ يبقى اول الاربعين نقطة الاربعين يبقى دول تمانية يوم طب عدد تمانية بدخل ال الاربعين التالتة اللي هم ايه؟ مطهر مطهر باي لها هتة لحمة يتشكل ممكن ينزل متشكل في خلق ينسان ممكن ينزل هتة لحمة غير مشكلة في خلق ينسان فإذا كانت بعد الاثرباع ال80 يوما يبقى في الرحم نفاس قال وان كان السقط بعد الاربعين بين الاربعين وال80 يوما فيؤثر في السقط فان ظهرت فيه امارات التخريج فقدموا له نفاس والا فلا في الوهله يعني اذا إذا كان تبين في خلق الانسان يبقى الدم اللي نازل معانا من طب نازل حته لحمه مش بين الدور انسان والحاجه يبقى في الحاله ليس دم ايه نيته على التمنين مع التمنين من دم الكيس معركه دوت في الثالثه دي الغالب ايه ده بالوقت ده ده غير المضن يعني المقصود الشكل اللي هو ممكن سبب ده من بعد التمرين ايوه هو دلوقتي في المضخه حد عارف ايه هو شوط ميه ده ضغط على ضغط لكن بعد التمارين بقى دخل في اش ايه متضخم بقى حته ممكن يكمل في عالم من ال40 في ايه يعني 40 يوم يعني ايوه ممكن فينا نجعل النور ويموت قضيه تكون مخلقه وايه المغار ده ممكن يتر من ال 40 كلمه مش يبقى رقم جه بين الاثنين اشهر اه يبقى رقم جه بين الاثنين اشهر بقولك اهو بقولك بس بين ال 40 وايه وال الكلام الصوت ده من قس ايه من هيجي عشان دول الجنائز هيجي لك برضه زي الجنائز ان الصق متى يغسل اذا نزل وقد تلين فيه خلق انسان واستهل صارفه دي بيكون دفع فاربع شهور بقى كن دفع في كانت؟ آه لكن أبن الأربع شهور لا يكون دفع في الوربطات نوف اختروا فإذا استهام صالقا فيبثل ويكفل وصل علي ويدعل والديه ويسمى لأكل دا يجيب التفسيل إن شاء الله في الناس السنة جاء شاء الله إن شاء الله صمم يقول لنا ويقول بقاءة قال إذا انقطع الدمه عن النفساء وذي مسألة تكثر كثيراً أن أحياناً المرأة بعد عشرين يوم مثلاً بينقطع الدم ثم على طول تختسل وتبدأت صلت ثم يعاودها الدم يعني بعد عشرين يوم انقطع الدم اختسل صلت بعد خمس أيام رجع بها الدم مثلاً بس لسه نازلت في موت فترة البريء في رثه 40 فهل تدع الصلاه والصوم لله قرشه المثنين رحمه الله فان كان العائد دم النفاس بلونه ورائحته وكل احواله فليس مشكوكا فيه بل هو دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم هو نفس زي دمي لإيه؟ الحاضر هو زي دمي الحاضر بالضبط أفبالك فالسيط اللي ممكن تكون يستعجيلت ممكن لما انقطع الدمك ما رأيكش القصة في بيض أفبالك فعملت مستعجيلة واغتسب وبعد خمس ديام يجع الدم ينزل على ثاني أو موقف تنزل على ثاني فالولاد تستعجيلت يبقى ما صار لي وانا تصوم طب مثلت الفضلات قد أتاها زوجوها كل اسم عليه لأنه يجهل هذا الأمر يجهل هذا إيه قال وإن علم ابت القراء إن أنه ليس دام نفاس فهي في حكم الطيرات تصوم وتصوم ولا قضاء عليهم لكن ان صادف العائد عادة حيضها حيض. يعني افرد العشرين يوم القطع الدام وبعد العشرين يوم نزل عليها ثاني بعد خمس ديام وست ديام وكانت الوقت دوة ووقت الحيض يبقى اعتبر ايه؟ حيث اعتبر ايه؟ حيث طيب احيث سؤال ماذا نختلفين؟ المسألة كيف هناك؟ بوضع المسألة دي؟ المسألة بقى الأخيرة هل يجوز لله أخذ دواء يمنع الحيث؟ أحياناً لبعض النساء بتحتاج لأخذ دواء يمنع الحيث زي لما قررت اعمل عمره عايز دواء يمنع الحم. وفي بعض النساء تاخذ دواء يؤخر الحمل او يمنع الحمل اصلا فما هذا وما حكم ذلك يعني دواء منع, منع الحمل او وسائل السؤال الأول هل يجوز للمراه اخذ بعض الاعاقه اخذ ادواء يمنع الحيض مش في قصور او في تعتامل او حرج فاجاب ذلك بشرطين الشرط الأول ان لا يخش الضرر عليها اللي يخش الضرر عليها الشرط الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج طبعا لا كل المراه بان امر الحيط امر كتبه الله على بناتي بنيانه ثم هي محجوره اذا منعت عن العباده بسبب الحيض يعني المره اللي عايز مثلا تعتكف في, في رمضان او تصيب ليله القدر في رمضان فلقول بانها بانها تؤجر على ذلك إذا كانت معذورة أو محبوسة بسبب الحق إن خلفنا بالمدينة لرجالنا سيد ومسير ومقفات ومدين إلا كمين معكم أي مشاركينكم في الأجل شركوكم في الأجل قال يا رسول الله وهم بالمدينة قالوا وهم بالمدينة حبسوهم العذر حبسوهم العذر فإنسان إذا حبس بسبب العذر فله أجل فنقول لهذه المرأة هذا أمر كتبه على بلد بنياتك لكن إذا قالت طيب هل يجوز أن أطعط هذه الحبوب لمنع الدورة أو تخيل الدورة؟ نقول إذا كانت لا تضر فلا بس لكن في الغالب يعني مما ثبت حديثاً أن هذه لأنا أولاً شيء جبلة أن تخالف الجبلة في صبيعة المرأة دي شيء الله عز وجل قال يسألونك عن المحيطة تلوها إيه؟ أذى فهذا الأذى أذى في الجسم يريد أن يخرج يضر عن الجسم فالمرأة عندما تطعط الحبوب يحصل تغيير لغرمونات الجسم تغيير للغرمونات كاملة وسبحان الله أحيانا المرأة تقول لك أني بارد خطي الحبوب زي ما الدكتورة وصبت وبرضه ليس بعض النقاط يعني احيانا الفؤن والحبوب والكلام ده برضه ما يمنعوش ممكن يثثر عليه دم الحيض او نقط من دم الحيض ثاني تكون حائض ولا غير حائض حائض يبقى هي زياده يبقى التع اللي عمليته والحبوب اللي خدتها والفؤن اللي خدته زياده ماعيش حاجه فاذا كانت لا قدر الله المرايه يدوس ان عايز اثبت انها تضر المراه وثبت هذا فعلا على يعني على المدى البعيد ان المراه بتضر في بسبب ده فتقدر ان على طبيعه طب انا عايز اصليه القدر طب انا عايز مش عارف كده يقول لها انت ماجوره لانك معذوره واضح فهمت كده لكن ما يضخش جزء ان ده حرام ان دي حرام ان الواحده لو خدت الحبوب دي يبقى مسألة بها لتنظيم النسل أو أخذ دواب أو وضع وسيلة لتنظيم النسل نقول بأن منع النسل كلية هذا لا يجوز إن واحدة تعمل شيء, شيء ليمنع الخلاف هذا حرار لا يجوز اللي يسموه عملية ضغط إن الواحدة تربط لا هذا لا يجوز حته قطع النسل بالكليه لا تجوز وكذلك قطع النسل خوفا من الفقر بسبب النسل ممنوع لان الذي كان يعملوا اهل الكفر وانا الاسلام عن ذلك ولا تقتلوا اولادكم خشيه ان لا يجوز المنع الخلف بسبب الرصر لا يجوز لكن الحين فيما في مقصة أخر مقصة أخر أسأل الله كل واحد عايزة التاح عشان صحيطة أعبان عشان بتولد قيصاري دي كلها أعظام مقبول صحيطة أعبان فلو يحمل على الحن ممكن يصل على الصحي وبالذات الأيام يعني النساء الأيام دي نساء زمان كان زماني الوحدة بيبعو سأل في الفلاحين أو في أي مكان طب هو الصعب يجيب ثمان عيال على الطشط وهي بتغسل يعني وهي قاعده بتغسل دوسلان بينزل عيال العيال بتنزل على الطشط كده تروح ما كانش ده لكن قيصار ما كانش حد يسمع عن قيصار ده استحاله تسمع قيصار دي قيصار دي بتاعه العيال دي على طول ما بيصدق يشوف كانه بطيخ على طول ما بيصدق لكن زي ما المشكله ان ما شاء الله في الصحه وفي عافيه وبالتالي العائلات ما شاء الله بتقعد لك فلانة خلفت ثمان رجاله وكانت ما شاء الله الصحة ما شاء الله رفوك بالله لكن الان هو عينه اثنين وخلاص على جديد ماشي انت باعي اسرة قليلة اسرة صغيرة حياة افضل ممسو زالي اخد بانك طحيح ايامك وبيكتل له كل اللي عملته سبحانه الله يعني كل اللي عملته القوانين الظالمة اللي كل دي الوقت بي بيتلغم حتى الهزب الوطن يمسوا بيتحل كل اللهم اتأخر قضية إلى نص إبنال الطاق الشائد من الكلام أن الصحة الآن اختلفت فواحدة عايزة تتاح تراية من صحيتها شويح واحدة تانية عندها مثلا تعف في القلب واحدة الدولة القيصري فالدول بقيت عقد وسائل نقول معانا يدوسها يدوس أخذ وسائل لتنظيم الحم التنظيمة ليه؟ إيه حمد سنة، سنة، ثلاثة على حسب الاتفاق بينه وبينه؟ إيه؟, إيه زمانين فالأخذ الوسائل التنظيمية لتنظيم النسل اللي هي بأسلحة منع الخلف أو منع النسل أو زي ما تقوله عنه تحديد النسل، تحديد النسل لا هذا هو مو هذا هو مو وإذ يزداد منعه إذا كان بنيتة إيه؟ الرئص، لأنه شبها بالترصة قدمه لا، هو مولود أصلاً ورسه مكتوب مولود ورسه مكتوب وهو في, في بطن يوم، وباله قبل أن يخلق الله سنة ورد الخامسين هاتف سنة وهو مكتوب له ورسه في اللوقت المكفوض نحن مرزوبهم وإيانهم، نحن مرزوبكم وإياهم فمشتة اللي بترسو ضدهم ومسألت العزل، كل من العزل ينزل دليل على الجواز دليل على جواز التنظيم الناس على التجارس التنظيم الناس ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا تناسلوا علم المباهد بكم الأمم يوم الاقيام وفي رفظ مكاثر بكم الأمم وفي رفظ مكاثر بكم الأنبياء المفاكر الأنبياء كمان ينقيامهم بس طرعا مش تتلقوا عيام تتلقوا في الشارع تتلقوا في, في الشارع يا ربيهم. لا يكونوا عيام فعلا مفخرع أن الواحد يتاخذ بهم كلا قدام للسجل لكن واحد الشمال والتاني بلستيشن والتاني بتاع صيبر والرابع لا ما يفعش لا تدون جي الأولاد لنصرة الإسلام كما قال عمر أني أخرج نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من سلبي من يقول لا إلا الله يعني شوف ليس له حاجة لهذا ولكن يفعل هذا الأمر رجاء أن ينصر الإسلام لهذا الطفل الصغير فبهذه الطريقة يعني هذه النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي ببعى أحدكم صدق في ببعى أحدكم صدق بهذا يقول انتهينا من هذا الباب باب الحيط والاستحارة والاستحارة لا يدخل طبع ممنوع ممنوع, ممنوع الإجهاض يمنع إلا في حالات أجازة معه بالعلماء قبل أن يخلق أو قبل أن تنفق في الضرم ده حالة الضرورة بالنسوء فيه؟ الدم. في الدم طبعاً الإدهاد هو, هو سقط والإدهاد صعاف مني، الإدهاد صعاط لسي بات لكن الإدهاد، كلمة إدهاد يعني غالبها التحرير لكن صعاطها يتبقون فعلي من الضرم طب هنفتح ريس بس لما يجمع عسلية ايه المراه او واحده تسال ان الذي ينزل أثناء الصلاه من المراه تقطع الصلاه ام تكمل الصلاه وهل يجب الوضوء مره اخرى هذه مساله مختلف فيها مساله ان السائل الذي ينزل من المراه او يسموها رطوبه فرج المراه فهل الرطوبه يعني الاغلب انها تنقض الوضوء تنقض الوضوء إلا إذا كانت حالة مستمرّة يشقّ على المرأة معها الرطوب يبقى في فرق المرأة المستمرّة معها هذه الرطوبة وبالسدف في الحالة, الحالة هي التي يكثر منها هذه الرطوب لكن المرأة عادية وبتشعر أحياناً ببعض الرطوبة الفضلات أولاً هي تنقض الرضوء على راجح من أقوال العلم وعن الطائرة التي يمشون عليها وإن أسألكم ما خرج من السلمين فذه تأخذ ركم المزني ونحن ذلك فتنقض الهدو أما إذا كانت حالة زي سلسل جول فهي في أثناء الدرس إذا كنا حالة سلسل جول لأنه يتوضى لكل صار تستنج وتضبه لكل صحيح عندما تتوضأ وتصلي تجد أنه قد نزلت قطر من الحيد ويكون جاء ربطه يعني اليوم اللي نزلت القطر ضيت بيوم التطور فعل ولكن قلني الصلاوة بعدها لا شيء إلا في آخر النهار فهل في هذه الفترة أطرق الصلاوة الصيام؟ نعم إذا, إذا المرأة يزل عليها نقطة دم في يوم مع ألم الحيض بيجيها ألم الضربة معروف تعرفه النساء ألم في الظهر أو في الوصل أو نحو ذلك فإذا جاء هذا الألم مع نزول قطرة دم بنيه أو سوداء فإن هذا محط حتى لو ما نزلش الأمور بس أول المهار وآخر الليل نزلت الضور لا يبقى ده مقدمات بسماء مقدمات الحاج يبقى تمتنع إذا كانت سايمن تصف يعني نفلت في رمضان وساعة الضور نزل على الأمور طريق وحسن بقى نوم الضورة في عم يبقى في حال اليوم خلاص يفسد صنوها وتنقطع عن, عن إصفر حتى لو ما نزلش الدم يبقى بالليل بقى ممكن نزل الدم عندما تنقض أيام الحيط وتغتسل لتصول فتجد بعدها نقاط تنزل أو موت أو موت للتنزل فهل عليها دوسر مرة ثانية إذا كانت رأت القصة البيضاء يعني هي مش مجرد أن قطع الدم زمن التفاوية لا ينقطع الدم وضر القصة إيه البيضاء فإذا انقطع الدم ورأت علامة الطهري فلا تلتفت إلى ما ينزل بعد ذلك يعني الصفر طول احنا قلنا ان كده انها قبل اثناء الحيض أو اتصل الحيض كنطور من الحيض لكن بعد الطور لا يرتد ب لا يرتد ايه ب فاقول للسهله ان اذا كانت النقط بنزل بعد بعد رؤيه الطور علامه الطور فلا يتكفى ما تختسش ثاني طيب إذا كانت استعجلت وانقطعت دهن واختسلت بدون وطلق قصة البيضاء لا أقول لهم وطلق لها تستيق من الدورة يبقى ترجع لتختسلتها إذا ترضعت ودخلت في الصلاة وأرادت يعني وشعرت أثناء الصلاة لها تريد دخول دورة المين فهل تقطع الصلاة لها إذا زال الخشوع بالكلية يعني إذا الإنسان دخل الصلاة وجد أن هو حاقل يريد أن يدفن الخلايا ففي هذه الحالة إذا كان سيزل خشوعه بالكلية يعني هذا صلي وهو مش متفق الصد. هو يعني ضاغط على نفسه بحيث يعني مش عايز اطمع من الصلاة يقوله في حالة اطمع من الصلاة واخد حاجة ابدأ الخلايا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلب بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان صديق الصديق هو مشغول البال لكن إذا كان زبت أخي بول نص نص وقد ذلك يعني يقدر يستحمل يقدر يخشى عسل خمسين في مئة إذا كان هناك بعض الخشوع فنقول أن الصلاة صحيح الصلاة صحيح من قرش من يمكن لكن إذا واجد إن الخشوع سيزول فإن الحالة أخرج من الصمع في ورقة كيف؟ عبدالله شاك جانبت عن التلمس لا ده يعني مساله الفرض عندنا خالص اي بعد لو نزل هو لازم يتوضى هو لازم يتوضى وقت الصلاه للاذان اذان وهو متوضي توضى غير مثلا مثل زي احنا كده مس يتوضى ومقابله يتوضى يستنجي وبعد ان توضى وبعد ان استنجى وتوضى وضع منديل او اي او قماشه او نحو ذلك وبعد ذلك دخل في الصالة او قبل أن يكون في الصالة وجد قطرات تنزل منه وعنده الحالة دي سالة أسبوع طيب يعيد الوضوء تاني؟ لا لا يعيد الوضوء تاني وإنفلات تبقى نفس الكلام لو خرج منه بقى نفس الكلام بس الشرط لكل حالة مرضية حالة ايه؟ مستمر حالة مستمر مستمر, مستمر. مستمر. مستمر. مستمر. مستمر. يضع مدينة تاني؟ يضع مدينة عشان الملابس بدلا ما يقعد غار الملابس كل شوية؟ لا في الحالة دي زي الوقت أبداً اللي بتشعر برطوبة الفرج دي مطلق طبع منديل أو فوطة أو خرقة عشان ما احتاجش نايس الملابس أبو <تصفيق> اسمي شيخ؟ مسألة تغير أيام الضوء باستعمال وسيلة تنظيم الناس أو وسيلة الحمل يعني أنا كان دورتها مثلاً أربعة أيام أو خمس أيام ولم وضعت الضوءات أو الوسيلة الضوءة بقى بتسعة أيام فنقول أن إذا كان الدم الذي نزل بسبب تركيب الوسيل دم هو يشبه دم للحيد ومتصر به فهو حاد يبعدتها انتقلت من, من خمس تيام لكامل لسبع أو تسع تيامل وهتستميل دم عاكرة أتلاقي الشهر اللي بعده نفس الكلام الشهر التالي نفس الكلام الشهر الرابع خلاص أتلاقي نفس الكلام على طول كده واضح الكلام ان اذا كانت دم النازل بعد تركيب وسيله دم يختلف عن دم الحي وقدرات الطرق قبل ذلك ولسمع اذا كانت قدرات الطرق لذلك فعند ذلك هذا يعتبر دم فسيد يعتبر دم ايه فسيد واضح الكلام يبقى اذا الوسيله من 5 ايام ل 6 ايام او من 5 ايام ل 7 او 8 في كان متصل الدم وهو عيش قدام الحي يبقى في الحاله دي يعتبر ايه هذا هو الحيض الذي طرا أو حصل بالنسبه للبدا الشيء بالنسبه للاولاد هل البداك يا استاذ تعاب قد ولا عرف النسف النسف بالولاده القيصري من من من في اي منها ليه تغير في الناس ذلك لأن الله لن يكون مغيّر النعمة عمل على القوم حتى يغيّره إليه من كانت يتوسع فالناس كانت يعني صفقت قلوبها وكانت أحوالها كان الناس يعني عندهم حب رديد من فطرة فما كانش في عصر في المعيشة ولا سيما في حديث خمس بخمس يعني خمس معروبات بخمس منه بخمس معاصة فالعمل التعسير في المعيشة والقيصريات والامراض الامراض الكثير يعني الامراض الايام دي يعني كان ما هي مشكلة الناس الرجل كانش فيه امراض وكان فيه امراض فعلا بس وكانش محتاجوا العلاجات ما كانش الحاجات المنكلفة دي يعني سبحانه رفع الوقت اللي اصبح المرض الكافت ومرض والفشل كله دي دي كلها دي عجيبة في دي الايام ودي بسبب ان حال النصر هل الناس تغير من ظهر الفساد؟ طيب هذا معنى كل الفساد عن أثر الفساد في البدء والوقت طيب بما سنبه ما كسبت؟ أي دمات لا بعض الذي عملوا لعظة الموجع سنسترجع رب الله تيسير العيش هذا بسبب الطب ومن يتقلات عنه؟ ما قال؟ ورزقه جسد فهس وأسره المعيشة يسأل الظنوب يسأل إيه؟ يسأل الظنوب وذلك نحن فعلاً نحتاجين في الأيام دي الإصلاح بس ليس الإصلاح الجمال العلمانين ينقوا ليه كما قال تعالى في صورة البخاء عن المنافقين وليفها قيلة لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنهم مصنحوهم قال قال إنهم هم المفسدون ولكن لا شروا حاجة عجيب إن في بعض الناس يعني يريدوا الإصلاح وهو رأس الفساد لكن نحن نريد الإصلاح الذي قال الله فيه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ونبعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله طريق من المحسنين نريد أن نتوقن الله أن نحسن أن نحسن هو الفعلاً إلا الإصلاح الحقيقي إيه اللي أريدوا ما استطعت وما توفيقي إلا لله عليه توكلت وإليه إيه أريد إصلاح الحقيقي إننا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن إنه ناس تتشبق للديمقراطية وناس فنين العلمانية وناس ميبرالية وناس ميسرية ويطبر ويزمر لذلك يعني النهاردة واحد اسمه عمرو الحمزاوي جايبينه النهاردة محاضرة كاملة لها على اليوتيوب النهاردة كاملة معمولة لسا باية في الجوم عن باية عن المادة التانية في الدستور واحد بتكلم إنه مفيش حاجة اسمها خطوط حمرة زي ما بعض الناس يقولون في حاس ما اختصتها ونحن نتكلم في اي حاجة فنكلمون يقولوني طب يعني المادة ديه الكلام الأول في المادة ديه تعرض على الشعب والله إذا الشعب رضى بها وعازها خلاص لكن يفرض الشعب مش عايزة يبقى لا يبقى تتشارك أو تتعدل أو تتعامل وانتا <تصفيق> يستفاكر يعني الامر دي خلاص يعني حاجة عجيب سبحان الله والكلام دا لسه أمس يعني الكلام دا لسه بس أمس يعني فيه ياس للأسف لما عادوا يعني يثيروا البلاد في الآن الماضي لما حصل لقي الكلام الشيخ يعطوك في أحد المحرط أنه هو يكبر بعد نتيجة استفتاء وبيقول لبعض الناس أنه مش عجبوا الدين أو مش عجبوا الإسلام يسير البلد روش طبعا هم بمساجداء الأقصيرة وخذوها على الشيخ والشيخ لا الشيخ لا يقصد كما قال تعالى هأنتم تميلن من كتاب الكل واذا رقوكم قالا من واذا خلو عض عليكم الامان من الغدر فالله سبحانه قال لهم قل موتوا بغيظكم ايتاري دول الاسلاميين والاسلاميين وللاسلاميين جماعه الاخوان كانوا بيشتروا الاصواف بكيلو قرص سكر وزيت فراجي يعني لكل فعل هو الشعب لما ينتضي الإسلام ويطعطف مع الإسلام يبقى دي جريمة يبقى مكسوبة لما يقول للناس وجدتهم طب ليه ما جدتوش بقى يعني ما جدتش المقطع بتاع الشيخ يعقوب وجنبه المقطع بتاع القصة عبد المسيح بسيط في القوتي فيه ولا كونتي فيه وهو قاعد قل المصارى يروح بتصواته بلاه وده مش كلامي ده كلام, كلام الكنيسي وكلام البابا وقاعد يحرد الناس وصفحات كاملة في الضرائد رسمية في الصفحة لك لك لك لا وجايتين بقى أن يسمونه النخبة تحت أو المساقفين تحت المساقفين المشاقين لا يقولوا لا فحاجات عجيب فهم أعطينهم ديمقراطية لكنهم عايزينها ديمقراطية بعكاز عادل ديمقراطية عادل إذا جاءت بالعلمانية والليبرالية صفقوا وهللوا وأمانوا وإذا جاءت ديمقراطية بالإسلام فانهم يكفرون بالديكروتيه ولا يصدقون له فسبحان الله قال الله إلا ان يفضح المنافقين على صفحات وجههم وفي زلات اعمالهم وفي زلات اعمالهم ولا تعرف انه في لهه في لهه الخط تعرف في لهه الخط يعني الشاغل الكلام الناس بتتشبث بالاصلاح ولكن نقول ليس هناك إصلاح الا بالدين ليس هناك عزٌ إلا بالإسلام. كما قال الله عز وجل. من كان يريد العزة. فلله الجميع. القضاء محسوم. القضاء مش محتاج جدد. القضاء مش محتاج جداد. من كان يريد العزة فإلا لعزة الجميع. إليه يصعب الكاذب الطيب. والعمل الصالح يرفع. طيب. والذين ينقون السيئات. له عذاب الشديد. ومكروا أولئك ما همك يجب المراقبه ويجب مش عارف لكلام المشايخ وانقله لكن نقول لو موط بغيضه شيخ طقم الدين الشعب متعاطف مع الدين لان مسلم لا هذا ذليل حقيقي لا قيمه له ومن يهين الله وعلنه من مقتل من يهين الله لو لقد كنا ازينا فعظموا بالاسلام وما أنت تغيّع العيسى في غيره؟ أثبت. قضية محسومة يعني قضية محسومة لا تحتاج إلى جدّة ولذلك يبغي علينا هذه الأيام يعني اند ولا تلتفت اند وإيه؟ ولا تلتفت هنعب كل واحد يهاجي هنعب نرد عليه؟ لا خلاص اند ولا تلتفت ماتبصوا شى اللي بهذا سيب العيسى تتلّمي عندي يامع قياما هم معاهم وسيل الاعلام وعمر وعمره ولازال الاعلام اللي مصر لم يتغير لزال لم يتغير يعني برنامج اسمه مصر النهارده بتاع خير ورضا تحس ان عنده عقده من الاسلاميين مفيش جنان يتعدى حتى نتكلم عن الفن تلاقي فصص اسلاميين ماعرفش اسمه بيقول ايه يعني ليه كل الكلام عقده عنده عقده عن الاسلاميين ولكن نقول له افعل ما تريد وافعل ما تشاء مهما فعل لم يفعلوا مثل ما فعل الظلم في السابق. مهما حُربت دين. وحُربت القانونة الفضائيين. وحُربت آهب العلم. الناس الوحيدة خلاص باعتمون محبة آهب العلم. عارفين النصماء بالأمان لمصر الآن العلماء. عارفين اللي ما ما قضاش عن فتنة الطائفية. هؤلاء بسكون فتنة طائفية. وقد قالت لم في مسجد عمر بن العصر وطبوته في مسجد نورب العباسي ويجابوه مرتين في بلانة مصر المهاردة ورغان ليه عارفهم الدين ان الدين صمام الأمام فهناس راجبها خلاصة حابة الدين وهنا كان في الدين بس كانت مقهوراً ناس كانت مقهوراً كان من نفسه, نفسه إذنه للتحق بس كان خادف كان من النساء نفسه للتحق نفسها تساين بالسلم بس كان خائف من النظام الصادق الضال لكن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بلدت تستعرف الدين وتحب الدين وتقبل على الدين فما أقول له ما هم فعلتم فعندها وعد الله عزيز يريدون بيطفئوا نور ضيب يفوهين والله متنقرون ولو كاره الكفر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين لماذا؟ لنظره لم على الدين كل ولو كاره التألم الشكل فهذا الدين ظاهر وفضل رسحنا فعلا. قضية محسومة. أن الدين لابد أن ينقصك. فمسألة إيه لنا نتفت للمواطرات ونتفت لأولاد المعقيد. هذا يعطل ويشاكت الجهود. هذا يعطل ويشاكت الإيه؟ إذن لا إرض ولا تنتفت. فتبص الشوارع. كل واحد فينا يبحث عن دوره في نشر دين الله شكره ان انت بتعمله مثلا ان انت تيجي تحرص على حضور المجلس العلمي تحرص على حضور المحاضره الاخت تحاول تحرص على العلم وتحرص على تربيه اولادها على طاعه الله سنه عليه الدور اللي عايزين نمضي لكن احنا بنشهد ب فلان وعيدان قصي وعوين وثالث ما في خير انا عايز اشور الناس واختبالك المعرى والمعنى واختبالك دولة دي أجدت لا تتتتت لا تتتتتنا نسالها نصر الله ننصر دينه وكتابه وأولياءه وأن يخذوا لأعباء الإسلام هؤلاء الذين يعني يريدون بمصرنا أن تبتعد عن الدين نصر الله عز وجل يرد تكيتهم في مقابلهم إن شاء الله الإسباع الطاهر ندى في فصل أو في التابة الإسلام في فصل 31 نصلى الله ينفرد وقلنا وسمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشرح الله له الحمد والشكر لله رب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته